يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريض. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في نهاية السؤال سنة إن شاء الله قصد بيتينا أورا قصد بي صلى الله عليه وسلم أصحب زبازو ديريك إطل كاكيل كيدنا ديناء قيمة بك كيدنا كي كاك أدوها بل بك عرابان أبو أربع قبوك أنيلا مرقاة وكاك الباليب مرقاة وكاك العشبوك أنيلا سورة المرسالات هبغي بوك أنيلا تصالو لب عدم أوغي كاكتلاقونشون روك أنيلا قرآن ألقعناكم هب قرآن تصالو لبشي بوك أنيلا بيشن جندية قرآن سكتصالو لب إنسان هبغي بوك أنيلا جنديتئ وردتي للقرآن تارتيلا أبرب آيات الله سرشتارو محمد عوارق صلى الله عليه وسلم فحلت السكينة عدمازد عد عدود بيشيغي بوك انيلا وخشيعة القلوب راك عغي الله سبحانقون روك انيلا بعد سن معوغي باكه لبوك انيلا صلى الله عليه وسلم عدمازي فيها ثيابون مكاشو كاكبالي بوك انيلا وهو عاصب لرأسه عوارق صلى الله عليه وسلم جندرغو بيشيغي بوك انيلا شاي أورجوك أنيلا كوتاكو قاعدة الأونتون. <سؤال> هدينجو أورجس صلى الله عليه وسلم قرقاليا الدسان. بعريبوك أنيلا تيمبراتورا باخبوك أنيلا. تنجي أورجس صلى الله عليه وسلم رقش كهكبان جندر جروق أنيلا ليتلقاه في راش المرب. أنت رب أنت يسوم جند العمر يسوم أخذ أمزى. أورج سال الله <سؤال> عليه وسلم سو أنتي لا نتلك إجوا شيء أنت أنتي رقوش حدقي أورج الله عليه وسلم أدي عنب قلا قا قا دا حتى أورج الله عليه وسلم أدي برب أدي العدين بجويل السنجتين ثالبوك أني له سب عري عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الإعاء أورغ صلى الله عليه وسلم سعودة سأنيلى جين دير يا أثو كتاكال واجتمع الناس في المسجد ينتظرون الإمام صلى الله عليه وسلم تنجي عدم المشكت أثور الله لأن روك أنيلى بغول الكباز إمام واجئنيعان أورغاستى صلى الله عليه وسلم سير أورغا سو صل... خزان أحلوكي روك هادي نان كيدالدائي غورج إلان أبوان غور الله هنچون روك أداغو عوارق صلى الله عليه وسلم استيلا بيرالراها نيلا إذ نظرت عيناه صلى الله عليه وسلم و تحركات شفتاه تنجي عوارق اسو الله عليه وسلم إياه قشورا نيلا تنجي حالكي نوغو غستق عدري كيرون إنوغو شيزي ها جيو ثاوداسون ويون واچروچياس شيندا جيندي دا, شين دا ابي زبو گوان ابون عينا كن اوراگا صلى الله عليه وسلم سيقولو اصل الناس عدمس ككبارشتيلا عدمزا بوگل ككبارشتيلا چينگهز اولوگو ياب چاسو اوراگ هم الله, الله عليه في تنجي أواراق اسماتلق غوزهابونيلا أواراق صلى الله عليه وسلم عدود عدودشانيلا تنجي كاكي چورو لأوك انيلا هاغاب سيل سرويالسنگي جيندير قارقاليالدаса باعاري باق خوليب انيان خولالد تنجي أواراق صلى الله عليه وسلم كاكي جورو انت أدي واق انيلا هستات أد واقنق ايج إلا أواراق صلى الله عليه وسلم ورط انيلا ناقو جلهاوداسا انيلا اي علي ورو شان الاوراق صلى الله عليه وسلم هي مهكي حقن الهب جو سؤال اصل الناس عدم اسكبريش هيتغي ابو ند وقلهون چونرو بين ابون اورغس الله عليه وسلم جين دي سنت اي اورغس انا الله عليه الناس تنجي هز أبو لغو بيشاسل أواراق دقر الله هنجون روغو أواراق أس أولو صلى الله عليه وسلم جين ديه حيندو لبوغو كاكيچورو لبوغو تنجي أواراق صلى الله عليه وسلم تأدواقين حركات باقو لغو أواراق أس أولو صلى الله عليه وسلم مرو أبا بكر فليصلي بالناس بالنس أبو بكر أصحاب استا أمرو حبيد الله عدم زي إمان شهابين أبو رضي الله عنه أبو بكرت عدم از إمام لهابون بقول كاكبانيلا وهو الرجل الخاشع هو أبو بكرت الله سبحانه قروتي الذي يقطع القرآن ببكائه قرآن جند دات صالب جارو لارو جندير عود خيخو إنسان هذا قاعد رضي الله عنه أبو بكر شغو سردويا أبو بكرت سردو عدم الله عدم از إمام لهابون كاكبانيلا ورغي أبو بكرت الله صلى عليه وسلم جندير انتظو مصادا حتى إذا كان يوم الاثنين خدوس اتني قباج انيلا فانيدنلك باج انيلا وابو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر ابو بكروك انيلا رضي الله عنه عدم زي إمام فيهبون روهال الككبلو او اسحب زبيجيرووك انيلا او صلى الله عليه وسلم جدد ماسوق مو خولجيرت ازهرون تسوتسك غونكن الله اسوت كي حين بعد سماعك باك Ruhal kakbaz rakoncúan. Shagul uduluk ara, shagulun igozul imam güzdassa kamunuk indal. Haagadinan gul rihyanil awaraga sallallahu alaihi wasallam, Aishatil, Hujrayatlusan, gurdú tsebebaru naqabúrchi yasta sallallahu alaihi wasallam. Csingi igozul kualahum khadub, kutakabt adibaj arab unti, هاغله زحمتیاسه جیند بو کینها بوک ارم ندو الله علیه و سلام بیچون انیلا اوارا غ هیمانیلا اوارا غ وخانیلا شای شای گورونانی جیندیتسا مسوقی اصحاب زبی کاکتا اوارا غستری خدو جیندیر حبگشینب سوناتسا مسلرا جیندیتسا تراب دارسال الله علیه و وكاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم فرحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب زبازود الله كاكال خوزقين روكاني لا أوراق غزداغي ويخون هاقب أوراق ويخارا ويخيات روخي لثا غزو كاكال خوزقين روكاني الأصحاب زبازود تنجي <تصفيق> عوارة صلى الله عليه وسلم فأشارو بياده أن أطيم صلاتكم عوارة صلى الله عليه وسلم كوية إشارة هبونيلا نجيتسا كاك أخذ بقية أخذ شذهابيين هبون تنجي هاقب حجراتو غردو تببوك عرب تببوك عدوي بيچانيلا فكانت آخرا نظرها إلى أصحابه هبوك أنيلا عوارة صلى الله عليه وسلم جندرغو أصحاب زبادوكي والله ربشن أخيري سبالهي أصحاب الزبض ذا أصحاب ذبيه سقراوهر أوجبكم سب هل وفي ساعات الضوحة زحية الزمن يختلا اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم أورجس أنت كتاكلك أنيلا تهنجي صلى الله عليه وسلم خالد توسل به الله عليه وسلم هيثبت هنله فجعل يدخل يديه في اناء ماء عنده جندو اسك اوثمبو قرب شيمجانبو قرب ثوغادر وعادنجيل جان جنديرو كورل تشونيل اور غسل الله عليه وسلم ثم يمسح بها وجهه تينج جنديرو هومير هوميرد بقلوق انيلا كورل هسكي ابو لوق انيلا لا اله إلا الله ابو خا إن للموت لا سكرات حق خليل توحاب خليل خليل اللهم أعني على سكرات الموت خليل الله خليل خليل خليل قلا اللهم أعني على سكرات الموت خليل خليل خليل خليل قلا اللهم أعني على سكرات الموت خليل خليل خليل خليل قلا اللهم خليل الله. خليل خليل الصلاة الصلاة وردي لنجتسا كاك توجي وردي لنجتسا كاك توجي كاكيدات أجيها بين أبونيلا وفرادات روحه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وفرادات روحه روحي بوسانيلا وفي يوم الأربعاء هيدنغو تسوغي أربعقو يال قولو أنتلا بلب ذو الحجة يال عدام روكانيلا وفرادات روحه صلى الله عليه وسلم كاك بازي إمان واج إنيعان شب الكك هي في <تصفيق> زمان هي بوجو أورج خون أبو بكر خون عمر أصحاب خليفة الحواج إلى زمان رضي الله عنه تينج عمر أصحابه كك ككباذن أبون لي أمة الناس الصلاة الفجر عدم زيرهالك كيت إمام في هبزة وعليه إزار أسفر هيسك بوج أن لا تهيلب أجو فأقيمة الصلاة تينج ككير قامت هبونا وصوية الصفوف مقارد إزهارنا ووقف عمر رضي الله عنه في المحراب الذي وقف فيه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمار غي وقنشان إلى جندات سيوي أبو بكر غي حيثت سيوي أوارا غي جان إلى قنشنوك عرب محرابل دا إمام فيها بيزي فلما شرع عمر في صلاته عمر تكابي به خدوك كيت له خد خرج إليه أبو لؤلؤ أين أبو لؤلؤ شواج أنلا مجوزهيو بخنجر ذي حدينك إجماتك إجو سبسبك جند البوج خنجر جبصن تنجهسه هسه تشخد قزهب إلى رضي الله عنه يسوع وإذا بالجسد الضخم إوال أديب قد قلدي إلى عمر أصحابه رضي الله عنه عدو ببرط أنلا أنت لك نوخات لكي نوز قضون خادوا وهو يقول هسكي أبو لبوكانيلا وكان أمر الله قدرا مقدورا الله سوء أمرو ديلا هبوكيلا الله سقرب قدرين أبوخا وحوميلا إلا بيته رضي الله عنه تنجي <تصفيق> جندرو قواتشن إنو عمار أصحاب جندس هوداس آروتي وجيراح هسو رغنازا سنباچ إني بيگي بوكانيلا هبقا إلا تلوك أدغو رهي الباكانيلا تنجي هس جندرو قياب برهانيلا باق باقي للمخبوك آنلا جينغو ستوروك روغيل عدمازوك بالاها نيل عمار تنجي هس آبو نيله هيوغي بوك آنلا تلققارو جيوك شكي بيق خارو إنسان خا بيدو دويت شلووشي هس آبو لغو أصلا الناس عدماز كاك باريش ديلاد بالاهادين اصلا واتصال جاقاب نتليقكي هو عوارة غسوكي صلى الله عليه وسلم هسو أصحاب عماريخكي فقار فقار نتلتها بدي لك إيالغو هرطلو بات إيالثي بات أثيخا أوارغا صلى الله عليه وسلم أوارغو أنيل دي لكوتاكب أنتي يتلتلا أوارغا صلى الله عليه وسلم ناقشواني لكيدا عجيو أنتي نوغو نانانيغي ماشكيته لجماعة هون كاك إنج أغو نوغو قارن هذا الموقف وهذا التعظيم هب أوارغا صلى الله عليه وسلم ككل هبولي بوك عرب حرمات دي لنتلتها داندك كويدلا نتلترغو زمان الجان Biováqyén a lényeg a salát a jamağa. Néhány kínán a jáqá. Néhány. Atnásít szárhoz a dúg a jamaát. Kákitlé. A a sallal Allahulálihí és sallam. A vörög a sallal Allahulálihí és sallam. A vörög a sallal Allahulálihí és sallam. A vörög a sallal Allahulálihí és sallam. A vörög a sallal sallam. Dur على فراش الموت خالي المسادوك أنيلا ويغمان عليهم شدات الالم انتياحو كتاكات ديلا ثاوداسي انوك أنيه صلى الله عليه وسلم هدي نانوكيو چياسكي ديلا نفس عوارغة صلى الله عليه وسلم باقين هابولوك أنيلا كاكي چوريزي جماعة كاكتويني لماذا شي لماذا هذه المجاهدة شادي الأوراق الشندريغو نفسة أخذ ناق أدخل ليخرج لصلاة الجماعة جماعة ماذا يقول نائمون عن الصلاة الجماعة اليوم جاق جماعة كاكتيرجي إنش أجون يجون رجل عدم الشندل أبي الله يستر قرب قياد ماذا يقول الشباب الأرصفة نخط أسعده ان علقة بتشندل أبي والمختبئون في بيوتهم جندير ركورو العلقبات سؤال الابز بوغيب جماعة كك باتشكن، ماذا يقول أصحاب الأعذار الواهية جندير باتشن، هنالك يقول عذر و هج العدم سؤال الابز بوغيب الله جماعة كك باتشكن، شايتان و سؤالتهم بما بماذا سيعتذرون شين ابو دي لغوزة جندير قو عذر الله سيشر قوي هفا Alay sallallahu ta'ala yaqulu Allah's Abu Lib Hej Istila Quran Alla billahi imea Shaitan rajim Kulli ibadiy al amanu yuqay musulat, dusahabila Muhammad, Jindir Iman Sul Surallah Zadirida. يقيم الصلاة كاك بيين الله هست أوليك إشت القرآن ألدى أتلو ما أحيا إليك من الكتاب دوطس ديلا محمد دوطي قريشت عرب قرآن جيت سالي وأقيم الصلاة دوطس كاك بي إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر حق ثنغو ديلا كاكي تسا فاحش أبجوية ألدى ساقي منكر أبجوية ألدى ساقي نقج أوليين أبون إشت اللي. الله الله هست القرآن أليس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أولا الأصحاب عبد الله بن مسعود تسأب ليش من سره أن يلقى الله غدا مسلما شوشي يسيبط لنجد المتهر الله كن داندج أزي جيو ساق سلامتكم فليحافظ على هؤلاء الصلوات هلي هل كاكز دات أجيها حيث يناد بهن هل كاكال آحن فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنان الهدى أدعنا الله سيلا نتلع ورغا ستريح يزهرون إلى بيت أراب نخال وإنهن من سنان الهدى هل كاكال جيرو جيلا جماعة هل صلى الله عليه وسلم نتلعي ثورا بيت أراب نخال ولو أنكم صليتم في بيوتكم نجدسا نجير قرر كما يصلي هذا المتخلف في بيته جماعة هل دي واج انج قرر قرر لا لا تركتم سنة لنبيكم نجت دلنا نجرب أوراق سوس صنات ولو تركتم سنة نبيكم لضللتهم نجت سنوجرب أوراق سوس صنات وما من رجلٍ هج إلى صحنِكِ شيء يتأقهر وجنّت سكاكِي شُرون فيحسنُ تأهُورَ تِنْجِهِب كاكِيرات ترى عندِكِ إلى من هذه المساجد تِنْجِهَا إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنا هذا الشراب شنا بقال ريكون الله هستي له هسيه توتر لقال ويرفعه بها درجة هبقال يلدرقون الله هستيه درجة اخير عن باخنها بلا تينجي الله هستي له هستيه تمنحكي شباب قال شناكي ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف صف بخن بيخان اولوغو أورج سلهاؤ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جندز زمان أهل لا شواج أن لك إيجو شيا سهطلج كونخا مقتلو قنجة هاول أن لك كعبزي هل هيدنا روك رضي الله عنهم أن ساعة الموت ولحظة الاحتضار من اللحظات الرهيبة هب خلب ندخلب ساعتنا سواد سلهب بجيل كتاك بحنق ذكر ميخ عندها تزول الأقدام وتطئش العقول هب مخلتي له عدم زول عقرب جي ونبمخبو جي في لحظة الموت تصبح الدنيا ومتعها وزخروفها نسيا منسيا هب كنا بنجي دنيالجي هني بوجيو شينج أجو تجي هاسل بيرسنت تجي هب روح بق زملاك أسك واج انت لروح بق زمان عسا هب انت تداك اوچونيلا في لحظة الموت تكون النصائح السديدة هب روح بق قلب زمان انت لهابورا بنصيحة واسعة هبك اني لا اونجو اونجو بنصيحة لخا فقد انكشفت الحقائق شاي شاي قرونانني هو شيء الس شخص هبك انبات هنيجي هب خالد هب روح زمان انت له هب حقيقة بات هليهدين بوك أن الأولى جسوس الله عليه وسلم وسيد الصلاة, الصلاة الصلاة هين تلد أبو لبروح بق لب, لب زمنا فورك كيت أشهابي ورك كيت أشهابين أبو رضي الله عنه جند جعمر يدخل تشون خدود هزكي أبو لا الصلاة الصلاة, الصلاة كيت أجهب كيت أشهابي لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة <تصفيق> ككثارو تشي اسيدله اسلام اجاني بوته هجين ابو عمريكي ابيج اشتله دينا تسال خوت ان الهان تشني تلسني تلتجو هي الله عليه وسلم او رغسوا اصحاب عمر جي و فما في نفوسنا اليوم نتلتجو نتلتجو نفس كيف حالنا مع ابنائنا في أمرهم بالصلاه كيد إن النتلتس النتلتير قد هما لازم أمره هبول بوجشت النتلتس كاك باين أبون هب كاك باج إنه النتلتس هذة عبده هبون كاعلوجشت له أين نحن من قول ربنا كيد النتلتس الله سرعة هم بجيب وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها دوت سدورو أهلك خزانه ذك كاك باين أبون أمره هبه هلت أتش هبين أبوب قرآن الأيات كيد النتلتس يخونهم بجيب إن الواقع الذي يعيشه الأبناء والشباب حق فندجات نتير نتلو جيب strengthens a tém kiirja a salahról az any rózik a haÖzős élkült a hajlomot meg a nem az esélejt في روح بقولن أبون هلدينا سلوات سال نتلقى الشجوج أنا زبوق <تصفيق> أنا أن تلتيدنا سلوات محمد الله جن جروح يو هبعت كاكهلو أن ترحبوا له أنا ترحب سوق خدينا سال قد إروك أراد ترحب راج ونرجع نصيحة له جهاروني أن بيتس هدينا سلوات هذا شهدي نشت ترحب راج ونران أبون واسق رواق خن أن بني الله جند هذا عن Og ab ajjalzindir, báthelin abon. Dina szlovatsal, nittel sza ják oni a ووك أن حنا ثات ووك أارش الله سح ق <تصفيق> ووق أن الله سبحانه قرار ووك عدم زيوطلو و أن عدم زيوط اللو اللهأسق دنا عدم زيوط لوات ألو هناكات جي اوجصل الله عليه وسلم اوراگس اسحاب زبگی چوقت عدو انچوگ امي سن جنازه اني لا چينغي بيبي خانل اسحاب زبزك بيچن خوي شوچي و كانا خوي شوچي و كانا اب جنازه الله خان الله عليه singi ashab dzati qulugo ya bihasu awarak dela tut sahadinan abun makhafit at'aninan abunila hadin aw makhafit at'aninan abun hessu mana shidila awarakas awu sallallahu alayhi wa sallam dukush chi asu janaza armasila nojet sadu uk anin kushaw chiin abun bitanila jindits abunila wajabat hechi asu juhhat at'aninan abun hatsonojet wetsanila jindits abunila wajabat hessi ajant at'aninan abun shaydila shaygurun nojrugila allah asura dalrugil nu'zalin abunha Ja, én tlesz, nézlek új dina súlát Muhammadig, hidd engo, hiszed szadakja, harazi, kinezjön, nézlek meg fia bula, szikhagyluk, anin helen abon, Allah has az ogy hél szik át a dina súlát szal. Többi nézlek o súl, sja nézlek harab, nézlek dina súlát Muhammadin, sja guroni, balatina súlát shayali le, sopenhigi húj, nézlek, hiszed szadakon, dina súlát szabott amal haurish Yagi Hewchiaz khiyana tabúr ish Jagi hewchiaz héréssí bítshari ish Jagi hewchiaz Allahasúl dín múhmalgoo tarí ish Jindasan cúhion nagi halíkha tabujo bíkhaar ish Allahasúl haqtl eskoli bag adgi lağza díri haqtl eskoli adgi Nitlid hibad hulej Hedin hídal nitlid kinnazígu uotlandi naltlul whatsab Nitlid uotgaral chigi Allahasúi uotlul lag chayguroonyi hadis adbúgu Allahasúi lagu uotli atli alamat búgila Adama zígi Rottunk <tört> Allah haskin az ugye, az Allah harab, hár quala, de nagy kine tafirgleg, kösz a bőbe. Hada, alamin Allah